بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وي ويقيمون الصناة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء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 وَمَا الله اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون يستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت التجاره فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم, بنورهم وتركه صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم, يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسم الدين يا ايها الناس ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بنا أو وأنزل وأنزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا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 وقودها الناس والخجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها ما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا, قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوب به متشابها ولهم فيهم فيها خالدون ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى السماء ثم السوا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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال, فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا أنتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أمبعهم بأسمائهم فلمَّا أمبعهم بأسمائهم قالت قال ألم أقل لكم إن مُعِيبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا, فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ أبى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الكافرين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 وقل اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حين فَتَلَقَّى آدَمُ من ربه كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قل اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا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 <تصفيق> يا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعَمَتِيَا الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون وأقيموا وان اتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين اتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وتنسون انفسكم وانتم تكنون الكتاب افلا تعقلون وَأَسْتَعِينُهُ بالصبر وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلَّا على الخاشعين الذين يظنون أَنَّهُمْ مُرَاقُ ربهم يا إبراهيم اذكر نعمتي التي أنعمت عليكم اذكر فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يأخذ منها عدل ولا هم يصرور وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر رَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْنَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن وإنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا, فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم, أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم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 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَبَلَّغْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا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 فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر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 ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستكبرون الذي هو أدنى ايبطوا مصرا فإن لكم ما سَأَلْتُمْ وضربت عليهم الذلة وَالْمَسْكَنَةُ وباءوا بغضب من الله ذلك بِأَنَّهُمْ كانوا يكفرون بِآيَاتِ الله ويقتلون النبي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 وَأَعْمِلَ الصَّالِحَةَ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورُ خُذُوا مَا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 ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم, فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكانا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه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 بكر لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دع ربك يبين لنا ما دونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء صفرا سر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ماهي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله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 وإذ قتلتم نفسا فادارعتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نطربوه ببعضنا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته, ويريكم آياته لعلكم تعقنون لِقَصَدْتَ كُنُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ثُمَّ قَصَدْتَ كُنُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوًا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ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 خل بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثنهم بما فتح الله عليكم قالوا بِمَا فَتَحَ الله عليكم لفضيله الدكتور ليشتروا به ثمنا قنينا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسل النار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 وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ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 وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإيئتم أسرى تفادوهم وهو محرم عليكم وهو محرم عليكم إخراجهم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 وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ الكتاب مِن بَعْدِهِ بعده بالرسل وآتينا عِيسَى عيسى مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ بروح أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا بمعنى استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتابا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 فروا بما أنزل الله بوايا بوايا ينزل الله من فضله على مي يشاء من عباده I'm قتلون آبِيَاء اللهِ مِنْ قَبْلُ مِنْ قَبْلٍ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ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 فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمحزحه من العذاب أي يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدو ولجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله, بإذن الله صدق لما بين يديه وهدا وبشرا للمؤمنين من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل, وميكان وجبريل وميكان فإن لقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَ كلما عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ منهم بل لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ صدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم ورأى ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تكل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل ماروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا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 الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين, ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته يشاء والله يختص برحمته من يشاء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 لَكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم لَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ نَيِّصَةَ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يكنون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتقذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل, نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على المدينة.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 واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن, أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْهَا هذا بلداً آمِنًا أَرَبِّ وارزق ذَبْنَدًا من الثمرات أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ بالله واليوم مِنَ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا, فأمتعه قليلا ثم أغطره إلى عذاب النار وبئس المصير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 مِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أنت بنا وبعث فيهم رسولا منهم يتنو عليهم, يتنو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وما يرغب أم نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها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 نعبدوا إلهك وإله آبائك إبراهيم إبراهيم وإسмаيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لَنْ حَامَ كَسَبْتُمْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُدًى أَوْ نَصَارَةً تَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا حَنِيفًا من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباب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 يهتدوا وان تنولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم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 وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهاد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 والمشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ, إلا لنعلم مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ مَنْ على عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس رؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولين قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم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 بلا تتبع ولا إن اتبعت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 الحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولون كم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم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 ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون والصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أكبر والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر ومن <تصفيق> الدكتور kita ونففف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض في الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر, التي تجري في البحر بما ينفع فِي بِمَا وما أنزل الله من السماء فيها وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِي فِي الْرِيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالسَّحَابِ بَيْنَ السَّمَاءِ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 من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين تبعوا أن لنا كرّة فنتبرع منهم، فنتبرع منهم كما تبرأوا منا، كذلك يُرِيدُونَ أسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. تبعوا ما أنزل الله قالوا, قالوا بل نتبع ما Hold on back. الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن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 والكتاب والنبي ن المال على حبه واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والساينين وفي الرقاب وأقام الصلاه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 الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمنع فينه من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف, بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه سمير عليم فمن خاف من موص الجنة أو إثم بينهم فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن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 من أيام من يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمر العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله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 وتدنوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً, لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البرو بأنت أعلمون البيوت من ظهرها ولكن البير من التقاء وت البيوت من أبوابها واتقوا الله, واتقوا الله لعلكم تفلحون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 لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهادي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الودي محلة فمن كان منكم مريضا أو بي من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو فإذا فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهج فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله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 ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي ليس عليكم بكم فاذا فوتم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما مداكم وإن كنتم من قبلين من الضالين بعض الناس واستغفر الله, إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كما ذكركم اباءكم او اشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا.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 وَإِذَا تولى سعى في الْأَرْضِ ليفسد فيها ويهلك الحرت والنسل والله لا يحب الفساد وَإِذَا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثن فحسبوا جهنم ولبعس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله to النعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب زين للذين كثروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة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 ما اختلافوا فيه، وما اختلاف فيه إلا الذين.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 أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يسألونك عن الخمر والميسر إثم كبير قَانُونٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ يُصْلَاحُ لَهُمْ قَوْيٌّ وَإِنْ تُخَانِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ وَلَا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امته مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير وَالَّذِينَ يُشْرِكُونَ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إلَى الْجَنَّةِ وَالْمَوْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ويبين آيات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 نطهرين نساءكم حرث لكم فاتو حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واتقنوا الله واعلموا أنكم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 ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن ونزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث تقروا ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في وعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصناحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم طلاق مرتان فإن بمعروف أو تسريحوا بإحسان ولا يحل لكم أن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 طَلّقَهَا فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن أَذَلُّنَا جَلَهُنَّ فَأَمْشِكُونَ بِمَعْرُوفٍ، فَأَمْشِكُونَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِحُونَ بِمَعْرُوفٍ، وَلَا تُمْشِكُونَ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُونَ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ أَلَا تَتَّقُونَ آيَاتِ اللَّهِ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى لقتوا النساء ثبلا وجلهن فلا تعذلون أي أزواجهن إذا تراضوا, إذا تراضوا والواندات يرضعن اولادهم حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لَا أَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فلا جناح فول منكم ويذرون أزواج يتربصن يتربصن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلونا أجلا في عليكم في فعلن النساء أو أتننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن من ورّ الكتاب وأجله، وأعلموا أن الله يعلم ما في أفشكم، لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدر وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن من قبل السنة وقد ثرظتم لهن فريضة فنصف ما ثرظتم فنصف ما ثرظتم إلا أي يعفون أو يعف والذي بيدي عقدة النكاح وأن رب للتقوا ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير سواجهم مت عن إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلاجناح عليكم في عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله كِيم وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله ندو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله قرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له الضعفا كثيرة والله يقبض ويبيس وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا قالوا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال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 وزاده بسطة في العلم والجسم والله يعتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت أن يأتيكم من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك الجنود قال إن الله مبتليكم بنهار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلاً فَلَمَّا الدكتور كثيرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة قَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ الله الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ فضل عَلَى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 ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يري.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 سع السماوات والأرض، ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم، لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن. الله فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفْصَامَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا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 قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنم وانظر إلى حمارك نَهُوَ قَالَ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِيِّ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تؤمن قَالَ بَلَى ولكن ليطمئن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 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة, كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء شيع الذين ينفقون أموالهم في سبيل اتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى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 ومثَلُ الَّذينَ يُفِقونَ أموالَهُم بِطِغاةٍ مرضَىٰ اللَّهِ وَتَثْبِتَ وَتَثْبِتَ مِنْ أَفْوَشِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبّهَا كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبّهَا تَأْصَابَهَا وَبِالْ أصابها وابل فآتت أكنها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيرود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل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 الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أفقو من طيبات ما كسبتم أفقو أخرجنا لكم من الأرض وَلَا تَمْنَمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُومِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه فضل والله واسع عليم يعطي الحكمه من يشاء ومن فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا نظر صدقات فلعمه وإل تخفوها وتؤت والفقراء فهو خير لكم فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم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 إِلَيْكُمْ يُوفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ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 فما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى, فانتهى فله ما والصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأقاموا, الصلاة وأقاموا I'm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 فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمن له فليمن لوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان من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 ذانيكم اقسط عند الله واقوم للشهاده واقوم للشهاده وادنا الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم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 مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين